اخوة الكرام احنا رفعنا شعار وبقنا على كده من اول رجب لغاية النهاردة معنا على طريق الجنة فضل الله عز وجل من اول من الان نستعد بالرمضان مرورا بالبرنامج العملي ليلة القدر العشر الاخر وفعلا فضل الله عز وجل حجم الانجازات اللي اتحققت خلال رمضان السنة دي فاق عندي كل التصورات أبشركم في البداية ببعض الحاجات اللي حصلت فعلا أثلجت صدري كتير من الناس ردود الأفعال عندهم كانت ما شاء الله مبشرة جدا على سبيل المثال للحصر ناس كتير جموا وقالوا عمرنا في حياتنا ما ختمنا ومن دي ختموا مرتين وثلاثة في القرآن أحد الإخوة السنة في الاعتكاف قال لي لا الموضوع السنة دي اختلف اخيرا لقيت قلبي في حاجة تانية دخلت جواي ما كنتش حاسسها التنافس اللي حصل ما بين الاخوة والاخوات السنة دي ما شاء الله لا قوة إلا بالله ناس مثلا على سبيل المثال ختموا السنة اللي فاتت كانوا 3 و 4 ختمات السنة دي برجعهم بعد رمضان ما شاء الله 9 ختمات و 10 ختمات احد الاخوة مبارح بيقول لي جايب 8 ختمات قراءة واربعة في التهجد يعني اعمال فذ كثيرة المثال الفذ لبعض الاخوة حققوه احد الناس وصل انه السنادي دي فضل الله 15 ختمة في يوم 80 الف استوفار لما عرف ان في ناس انه اقصى ما صنعه السلف انه يجيب الف ركعة فضل الله امتن ربنا سبحانه وتعالى عليه ووصل انه يجيب 700 ركعة في يوم مشهد اتكرر كتير ووصلني عن كتير من الاخوة انه يقولوا ناس كتير جدا من المغرب لغاية الفجر صلا يصلي الفرض ويقوم يصلي السنة ومن المغرب لغاية العشاء وبعد كده يصلي العيشة مع الامام ويصلي مع القيام وبعد كده يشتغل هو يتهجد لوحده لغاية الفجر المشهد ده تكرر عشرات إن لم يكن مئات في أكثر من مسجد أحد الإخوة جاني في برضه في الاعتكاف ساب لي الورقة دي وقال لي يعني شيخ أنت كل شيء تقول فلان عمل وفلان سوى وكذا أخين كل واحد منهم تنفسه مع بعض ساب لي ورقة فيها 13 عمل يقولوا انهم ختموا ختمة كاملة في يوم صلوا مئة ركعة ركعتين منهم بأكثر من ألف آية تسبيحوا استغفار خمس تلاف مرة تفطر لصائم بر والدين صرر الترحم لمقطوع ادخال سرور على قلب مسلم دعوة للخير طفوا بالبيت سبع أشواط شهدوا أكثر من ثمان جنازات كل الكلام ده بيقول في الآخر خالص يا جماعة أمتنا بخير عكس المتبادر إلى الذهن عند كتير مننا أن الصورة سودوية وأن الفساد عامم وأن, وإن لا الموضوع مش كده خالص الإنجازات اللي حصلت دي كلها بتقول الكلام دي أنا من الأول خالص عايز نتوقف عند المعنى ده كويس هي مش قصة الأرقام ومش قصة إحصائيات بس هي قصة نجاح معرضنا هو ده اللي أنا كنت عايز أوصله بفضل الله عز وجل يعني فعلا اتحقق بشكل فوق تصوري الشخصي اكيد الكلام ده هيسيب عند بعض الناس تصور مختلف لما بيسمع الكلام ده بيجيله حالة احباط ويبتدي يقول احنا كده ما عملناش حاجة ده بتقول ارقام فلكية محدش تقريبا تصور ان حد يقدر يعمل الكلام ده خالص ويبدو ان الكلام ده خيالي الى ابعد حد ويبتدي يقول انا مش هنفع في السكة دي وانا كنت حاسب ان انا عالثانا دي عملت حاجة يبتلع من كل اللي عمل اول حاجة احنا مش بنقيس الموضوع بالكم احنا بنقول دي قصة نجاح قصة هدف وهو ده اللي انا عايز او ان انت كمان تعمله انت يمكن تكون حددت هدف معين والهدف ده تحقق جزء منه او تحقق كله خيش رمضان مش نقطة النهاية رمضان كانت نقطة البداية الموضوع مش قصة اعداد العبرة الثمرة اللي أنتجتها الأعمال دي العبرة في القبول روح الأعمال هو الإخلاص فايه اللي ثابوا رمضان في قلبك هو ده اللي احنا عايزين النهاردة نشوف الأرباح الحقيقية من رمضان اتغيرت طمنوني عايزة طمن حصل حاجة حصل أي شيء جواك اتغير فيك أي شيء لازم يكون رمضان ثاب بصمة عليك ينفعش يكون عد علينا هذا الضيف العزيز من غير ما يكون ساب اي افر لغة الاحباط ولغة التصديت ولغة الفشل اللغة قلنا خارج القموس بتاعنا بالعكس احنا محتاجين ننظر الموضوع باكثر تفاؤلية في شيء ومطلوب اكتر هو ده يقول الله جل وعلا انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا تحزين ده تفضيضه يبقى فعل الشيطان وساعات يخوفك من الطريق إنما ذالك الشيطان يخوف أولياء أحد الحاجات يخوفك من السكر مش هتنفع فيها لا لا لا لا لا, لا. انت اخرك لغاية هنا ما تفكرش في اللي بعديه اللي بعديه هيحتاج منك قرارات هتغير حياتك هيحصل حياة كثيرة لا لا, لا لا لا لا لا الموضوع ده مش هيفا معك هيخوفك من السكر في ناس تقول لي كده انا بكتهد في الطاعة بس عارف ان لي حدود معينة بعد كده بحس ان انا قربت قوي من ربنا فبخاف ما ينفعش فعشان كده انا بخاف ان انا لما قرب قوي اصلا عارف بعد كده الامور كلها بتتشقل بعد فعل الشيطان الشيطان مكر وبيوقعك في حاجة اشد من مجرد التقصير يعني خلونا نقول في ناس كان نفسها تعمل حاجات اعظم من كده في رمضان بكثير حققتوش فالنهاردة تندم وبتتحصر على اللحظات اللي فاتتها بعد شوية بيتسلل الى نفسه شيء من القنوط وشيء من اليأس اذا كان رمضان وبعد من ادرك رمضان ولم يغفر له فيه يظهر كلا ان انا متغفر ليش فيه وانا ابعدت وانا مطرود وانا ملعون انا منفعش انا كذا كذا كذا يأس واقعوا في بقى واقعوا في كبيرة يعني هو مجرد التقصير كان يعني في حد ذاته يعني بدلا ما كان حياخد الحجم الكبير ده من الحسنات نال جزء منه فضع منه شيء إنما من المراضي حيو في أكبر الكبائر ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون سيدنا علي كان يقول أكبر الكبائر اليأس من رحمة الله والأمن من مكر الله إذا حسيت بالمعنى ده بيتسلل إلى قلبك قل له لا لا لا, لا. الحمد لله على قد اللي احنا عملناه وإن شاء الله هنعمل الأفضل الإحباط قوة للإنجاز لا للفشل وقفته مع نفسه دي المفروض انها تكون سبب لتغيير حقيقي في حياته وقفة مع النفس يعني احنا دايما نقعد نقول يا جماعة اول الطريق دايما يكون وقفة مع النفس محاسبة دقيقة ينبني عنها اعمال يبتلف شيء من التقصير يلفت نظره ينهر بيض بعد ما كنت في اليوم بقرأ كذا وكنت بصوم كذا وكنت بعمل كذا في القيام وكنت بعمل كذا من الاذكار ايه ده ما بقيتش يعمل كذا آه بدأ يلفت مصر فوقفته مع نفسه دي ممكن تكون هي السبب لتوبته الحقيقي. وانت لو لقيت ربنا سبحانه وتعالى بالحال ده بالقلب ده تبقى مشكلة كبيرة لانه لم يسلم من قاسات الواحد لما تقابله في الطريق عقبات يبتدي يغير من طريق التفكير فانت النهاردة مركز في نوع معين من العبادة محققتش المطلوب كنت عايز تعمل كذا في القرآن كنت نفسك تعمل كذا في القيام فتبتدي تفكر في أبواب تانية يمكن هو ده بابك وانت مشغل بابك يمكن بابك هيكون عمل بر يمكن بابك هيكون دعوة يمكن بابك هيكون شيء آخر انت لا تعطي له بالا ويكون هو ده سبب دخولك الجنة الإحباط فرصة للنجاح يقولون يرى المتشائم العقبات في كل فرصة ويرى المتفائل الفرصة في كل عقبة مش شايفها كده اول ما تصطفوا عقبة مع فرص كثيرة جدا يقف عندها ويقعد خلاص يضرب دماغه في الحيط وما فيش فائدة انما المتفائل العكس يرى انه في كل عقبة انه حيأتي من بعدها فرص وانه مع العسر سيأتي يسر وانه مع المحن تأتي المنح اذا نوصل رسالة بسرعة لا تحزن لا تيأس ان لم تستطعوا محدش عارف من منا المقبول ومن منا المحروم كان سيدنا علي كما روي عنه ينادي في آخر ليلة من رمضان فيقول ليت شعري من منا المقبول فنهنية ومن منا المحروم أنعزية المشهد الإيماني دلوقتي بعد رمضان الانشغال بعلامات القبول وعايز أحط هنا حتى دقيقة قوي. يعني ما بتلفتش نظر كثيرين وما بيخدوش بالهم منها انه المشهور ان علامة القبول علامة الحسنة حسنة بعدها وعلامة السيئة سيئة بعدها علامة القبول انه يستحدث اعمال صالحة علامة الرد انه يبتدي الكعب الثاني في المعاصي والسيئات فيحصل ايه يبقى ماشي ماشي لغاية ما يبتدي يذنب اول ما يذنب يقول اهه ده علامة الرد انا ابعد اما شغلي كل راح ما خدناش بالنا من حتة ان في فرق واسع ما بين العلامة والشرط العلامة تتخلف الشرط لا يتخلف افهم يعني اهم حاجة اشغل بلك بيها هو العمل تحققت فيه شروط للقبول شرط القبول الاخلاص والمتابعة قلبك كان عامل ايه اثناء العمل توجهك كان فين اصدق كان ايه كان نفسك تحصل ايه من ده كان نفسك تخرج من رمضان تقول الحمد لله عملت عشر ختمات وعملت كذا وسويت كذا وتتباهى وتتفاخر كان ده هدفك يبقى نية مشوجة ولا كان هدفك فعلا ترضيه فعلا كان هدفك انك تتقرب منه اكتر انك تتعرف عليه انه قلبك يشرب محبته انك تحصل ثمرة التقوى انك تكتب عنده من العتقاء انك تفوز في يوم من الايام وفي من الليالي بالعدق وتفوز بالجنة هو ده كان هدفك ما كنتش شايف حاجة غيره لو كان ده جوه قلبك ابشر هي ده اول العلامات الحقيقية ان شاء الله للقبول في نفس الوقت انت ماشي وفق هاجه صلى الله عليه وسلم لا تحيد عنه يمنة ولا يسرى إذا كان دا متحقق يبقى دا الأهم لكن العلامات دي ممكن تقول عليها عاجل بشرى المؤمن يعني ان شاء الله يكون يا رب يا رب يكون ربنا تقبل من هذه العلامات إنه يبقى مشغول بشكر النعمة يبقى عادي يقول إيه دا أنا ربنا يمن علي وأرى الكمية دي من القرآن في رمضان ده أنا كنت مفرط ومقصر وفين وفين لما كنت أعمل كذب أنا ربنا يمن علي وقف وأقوم رمضان كله ويمني ربنا علي وصوم رمضان كله وأعمل البر البرزة كلها والله يا رب ما بكذب والله يا رب ما بحولي ولا قوتي والله يا رب محض فضلك والله يا رب محض منتك حاسس قوي بها دي هي دي اللي بيقولوا عليها الاعتراف بها باطنا ده. حسه قوي فيبتدي يعمل بقى زي سيدنا موسى كده يا رب ان انا بلغت رسالاتك فمن عندك يا رب ان انا صليت فمن عندك الله طب انا حاولت ان انا اشكر نعمتك ان انت منت عليا بصيام النهار فقمت الليل طب اعمل ايه عايز اشكرك على انك منت عليا بانك اقوم الليل فصمت النهار بعدين ازاي كيف اشكرك قال الان شكرتني العجز عن الشكر تمام الشكر قاعد تفكر ازاي تشكره على منة رمضان اللي حرب منها غيرك ناس كتير ماتوا وناس كتير بعدوا اوش وبقت العملية وزبحة وضوح الشمس مش محتاجها كلام تاني انا كل شوية اقول يا جماعة والله زمان التمحيص ليميز الله الخبيثة من الطيب اللي بقى وحش بقى وحش اوي واللي يبقى عايز بدأ يتحسن وتحصل له حاجاته في حياته ما شاء الله لا قوبة بالله ما بقاش في حد في النص إلحق نفسك إلحق نفسك وانضم إلى ركب الصالحين الفرصة بقيت قدامك فتبقى مشغول بده مجغول بشكر نعمته تاني علامة وجل القلب يقول الله جل وعلا في وصف المؤمنين الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله أنهم إلى ربهم راجعون سيدنا علي كان يقول كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل ألم تسمعوا الله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين استنى بقى وإحنا كنا عايزين نحصل إيم الصيام مش كانت الثمرة الأساسية كانت التقوى يبقى لو قبل صيامك وكتبت عند الله من المتقين أبشر الصيام يوصلك للمرحلة دي إنك تبقى على درجة القبول إنما يتقبل الله من المتقين وكان فضالة ابن عبيد وهو أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأن أكون أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها ذلك لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين والمتقين دول هم أصحاب الجائزة الكبرى والآخرة عند ربك للمتقين محصورة لهم هم دول اللي حيعدوا هم دول بقى اللي هتلاقي فيهم المعاني العظيمة والجوائز الكبيرة يدخل الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب يخفف عليه في أمره كله يبقى من أول الناس دخولا للجنة هم دول بتاعتهم فلو ربنا يتقبل مني حاجة يبقى ان شاء الله ان شاء الله اتكتبت عنده من المتقين عشان كده يبقى خايف خايف على قبول العمل أكتر من صورة العمل نفسه يا رب يا رب تقبل مني إنك أنت السميع العليم وتب علي إنك أنت التواب الرحيم احنا جيت في آخر الليلة في رمضان قلت لهم بقى خلاص احنا كده بنسلم وانت بتسلم شغلك الشاغل من العصر للمغرب في آخر يوم من رمضان قلها بقى آلاف مئات زي مع ربنا عيفتح عليك بيها وانت ساجد وانت بتتحرك يا رب تقبل مني يا رب اقبلني يا رب صحيح ما صحيح ما مستحقش بس انت كريم إنما يتقبل الله من المتقين قال مالك ابن زينار الخوف على العمل ألا يتقبل أشد من العمل وكان عطاء السليمي يقول الحذر الاتقاء على العمل ألا يكون لله شو طواخب باله أهم حاجة كان العمل خالص العمل أريد به وجه الله مش قصة صورة العمل خالص مش قصة الشكل من برة من جوة كان إيه الأخبار وقال عبد العزيز من أبي رواد أدركتهم يعني الصحابة يكتهدون في العمل الصالح فإذا فعلوه وقع عليهم الهم يقبل منهم أم لا الدرجة أن بعضهم كان يرى يوم العيد حزينا فيقال له هذا يوم تعبدنا الله عز وجل فيه بالفرح قال وما أصنع أنا عبد عند ملك سبحانه ولا أدري عملي عنده يقبل أم يرد خايف يا رب اللي عملته هذا كله بقى في ميزان الحفنات ولا اذهب عملك مردود علي؟ لا يا رب لا يا رب اقبلني يا رب صحيح مقصر بس يا رب لذت بكرامك وفضلك ومعروف انهم كانوا يدعون الله ستة اشهر بعد رمضان ان يتقبل منهم رمضان يبقى العلامة التانية ايه الخوف والوجل ألا لا يتقبل العمل العلامة التالتة قرب القلب من الله استنى بقى عشان انا عايز ادخل معاك جوه قلبك وحط ايدي على نبض قلبك وشوف دخل ايه عارف عنه ايه حسد ايه حسد بقربه عرفت انه اقرب اليك من حبل الوريد هو القريب المجيب وصحك ما حسد بقربه قلبك افتعش بقيت مش عايز اللحظة دي تروح منك حستها قلبك ده طعم القرب منه قلبك بقى متعطش لحبه بقى مشتاق له خلاص يا رب مش عايز حاجة مش عايز غيرك مش عايز اي حاجة تانية عايز زكدة بقيت حاسس بلوعة الشوق نفسك تشوفه نفسك تملي عينيك بالنظر لوجهه الكريم آه. يا رب ما تحرمني منك يا رب ما تحرمني من لزة قربك يا رب يا رب قلبي من غيرك ضايع ولما تحس ان قلبك بعد كده زاغ وتاه تحس ان اعظم مصيبة ان يكون لك قلب ثم تفقده هو ده حسيت قدي ايه هو حليم لما دقت شوية من لذة طعته وعرفت حجم الجناية اللي انت بترتكبها كل ما تخالف أمره وعرفت قد إيه انك تستحق من العذاب سبحانه الحليم حسيت وانت في رمضان بقد إيه فضل كرم وجوده يا يا لو الواحد يبقى كده على طول بقى كل واحد يقول يا رب السنة كلها تبقى رمضان عشان الخير ده الرحمة دي ما بحسها شالهنا يستشعر قلبه القرب من الله جل وعلا ودي اهم صمرة واهم حاجة نكون طلعنا فيها من رمضان العلامة الرابعة حب الطاعة حبيت القيام حبيت المصحف حبيت عمل الخير حبيت الصدقه وبقيت نفسك تعمل أكتر أقبلت عليها وزنوب بالذات وانت بتقاسي في أول رمضان ومش لقي قلبك واحد تقف بينك وبين نفسك وتقول ماله بقى حجر كده ليه ليه مش قادر يحس وقاعدت تقول زنوب وبلقت تفتكر الزنب الفلاني والفلاني قلت هم دول اللي قطعوا عني كرهت الزنب ده بقى كرهته ما بقيتش عايزه ما بقيتش عايز تقع تاني الوقعة دي تاني مش عايز الوحلة ده تاني لا تفاية هو ده حصل كده تبتل ربنا من زنب كنت بتقع فيه وتقفل وخلاص مش هترجع له تاني يبقى أبشر قبلت إن شاء الله علامة الإسراع للطاعة دي هي علامة دخول الإيمان عارفين الحديث حديث البراء بن عازق الطويل اللي فيه شرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث للعبد في القبر ففي احد المشاهد انه يصور للعبد المؤمن عمله في سورة رجل حسن الوجه ابيض الثياب والعكس للفاجر يدخل في سورة رجل قبيح الوجه منتن الرائحة فيقول ابشر بهوان من الله وعذاب مقيم فيقول وأنت فبشرك الله بالشر من أنت فيقول أنا عملك الخبيث كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا في معصية الله فجازاك الله شر العلامة ما بين الفجور والضلال وما بين الإيمان والهداية هنا يا جماعة الإقبال على الطاعة والسرعة في الاستجابة والبطء والكسل والعجز عشان كده انت مش هتبقى كده لا تعجز استعن بالله ولا تعجز لا تفقد الثقة في نفسك وقف الموقف ده دلوقتي علشان هو ده اللي يولد عندك الطاقة والقوة الايمانية عشان ما بعد رمضان حيكون نقلة في حياتك شعبان من شوال أحوالك اتحسنت رمضان فر حاجة إن شاء الله قبلت لو ما استطعتش المرة دي قدمك فرص كثيرة فلا تيقص اوعى تخاف من الطريق تقدم ولا تخف من قيل وقال ابتعد عن المثبتين ربنا يقول قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلما إلينا معوق يعوق يعجزك يا عم ما انت عارف نفسك ما بلاش, ما بلاش القصة دي انت عارف تحتعمل ما هو رمضان بيجي كل سنة وتقفل وبتف... عفسك وتعتكف وتشتغل وبعد كده خلاص القصة دي احنا ورانا دنيا ورانا اهتمامات ورانا امور فيعني هنعيشها ازاي ماشي ماشي ممكن تاخد اجازة عن الدنيا لمدة شهر في رمضان لكن مش ممكن تاخد اجازة عن الدنيا وتروح لربنا طول السنة تفديت قد يعلم الله المعوقين منكم لا واجه نفسك بالكلمة دي اللي قلناها فأول البرنامج لو تفتكروا أنا لازم أتغير أنا أتغيرت آه الحمد لله في شيء أتغير ولو قليل ومهما كانت الصعاب ومهما كانت حجم الصعوبات اللي قدامي هتجاوزها. مش عشان أنا عايز مش عشان هي أماني وهي عشان هو سبحانه وتعالى لن يخذلني أنا رمد بحمل عليه وهو كريم لا يلجأ إليه أحد إلا وأكرمه وأعزه ربنا يقول فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات رمضان بينات واضحة أقام ربنا علينا الحجة أقام عرفنا طعم الصلاة عرفنا عرفنا ان العبادة ممكن تعمل فينا ايه عرفنا جاءتنا البينات بس بعد كده رجلي برضو تعثرت مع اول حجر فان من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم عارف يعني عزيز يقول من معنى عزته سبحانه انه لا يخذل احدا لجاء ببابه يعني بيقول لك لو انت وقعت الوقعة دي اجري تاني ويعرف انك ما تنفعش تسيب الباب اقف ومرغ وجهك في التراب عسى ان يفتح لك الباب ويقول لك عزيز حكيم أصل لو سابك تمشي كده هتتفرع هتنتفخ وهتحس ان انت بقيت احد اولياء الله الصالحين وكل ما تيجي تكلم نفسك لقى نفسك بتقول حتة دي دول عشرة ختمات انت مش عارف انا قطعت نفسي انا عملت كذا كذا ده نفسك لما تيجي تتكلم مع حد تقول له ايه اخبار رمضان والله مقصر وربنا يتقبل بس اسأل الله القبول يا رب يا رب لكن هو جوه نفسه بينه بنفسه اول ما ييجي والله الواحد مقصر بس الحمد لله يعني, يعني احنا كنت فيه وبين فيه احنا السنة جي عملنا اللي ما تعملش كده تضيع الدنيا خاص عرفنا علامات القبول طب ايه بقى الواجبات فيما بعد العش حاجتين أساسيتين أول حاجة وظيفة العمر أول منازل العبودية وأوسطها وآخرها التوبة أول شيء قبلت لازم تتوب مش النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده أن الواحد بعد ما يصلي أول حاجة يعملها يستغفر ثلاثا دايما بعد العمل أول مشهد تشهده إنك تتوب إلى الله عز وجل من التقصير يقولوا ربنا سبحانه وتعالى لما نعت العباد قال ايه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون دول ناس تقريبا ما بتنامشي في الليل فلما يجي اخر العمل وهم بيسلموه يعملوا ايه وبالاسحار هم يستغفرون الحسن قال مدوا الصلاة الى الصحر ثم جلسوا يستغفرون يبقى بعد العمل اول مشهد لازم يكون الايه الاستغفار اوعى تمن على ربنا بعملك ما هو ده لو ما استغفرتش وتبتش يبقى انت شفت العمل وحتمن بيه عشان كده ربنا قال يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم اوعى تبطل عملك بالمن والاذى قالوا لا يمن بعمله إلا إذا فرح به السلف يقولوا من من بمعروفه سقط شكره أنا عملت أنا ففين ده اللي حيشكره حيحس بتقصيره ومن أعجب بعمله حبط أجره طعب بينك بالنفسك بقى تقول إيه لا مش هو ده القلب اللي كان نفسي يطلع من رمضان كان نفسي يطلع أطهر من كذا مش هو ده العمل الفذ اللي ألقى الله دي مش هو ده شكر النعمة مش هو ده لا هيبقى أحتم من كده إن شاء الله فابتدي أتوب واستغفر عشان القصور في العمل يا جماعة ده النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي الرجل الصلاة ولا يقبل منها إلا نصفها أجدع واحد بياخد ثواب النص لو ربنا يعني مقدر إن الصلاة دي تاخد فيها مثلا مئة ألف حسنة أجدع واحد بيجيب خمسين ألف في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول الرجل صمت رمضان وقمت الصحابي الراوي علق على الموضوع بيقول تدبرت ليه هل علشان الواحد ما يزكيش نفسه ربنا قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا إنه لابد من الغفلة المشهد التالي والواجب الثاني فيما بعد العشر الاستقامة والثبات. النجاح الحقيقي يا جماعة مش ان الواحد يكثف عمله في رمضان وبعد رمضان تلاقيه بقى حاجة تانية شخص اخر بيعامل ربنا معاملة التجار بيشتغل في الموسم دلوقتي ده موسم موسم ارباح فمكثف كل جهوده بيشتغل 24 وعشرين ساعة عشان يطلع باكبر كمية من الربح النجاح الحقيقي انه يكون الواحد اتغير من جواه ويبتدي يستقيم على العمل بعد رمضان قال الله فاستقم كما امرت ومن تاب معه يعني لازم الاول التوبة يعني التوبة قبل العمل الاية الثانية تقول ايه فاستقيموا اليه واستغفروه طيب رشدت سريعة للثبات والاستقامة على العمل الصالح بعد رمضان نقول لكم على عشر حاجات عملي نبتدي كلنا نشتغل فيهم علشان تكون إن شاء الله سبب في علاج حالة الفطور اللي بتيجي بعد رمضان أول حاجة قلنا لإيه الإفسار من الاستغفار وإحنا عايزين نحط حكة هنا لا تحقرن من المعروف شيئا المشهد ده مهم قوي فيما بعد رمضان وتقعد بتحلل أعمال رمضان وسمعت إن اللي جاب كم ختمة وعمل كذا وعمل كذا وبصيت لعملك باحتقار لا لا لا لا تحقرن من المعروف شيئا يمكن حسن بسيطة جدا تبسمك في وجه أخيك الحدث صحيح مسلم النبي صلى قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق رقم اثنين يا مع الاستقامة حتى كده بس عشان متوال لغة ما يزعلوش الاستقامة دي من مادة ايه يعني لما ييجوا يرجعوها قا وما القاف والو والمين صح طيب اسم الله القيوم من انه مادة نفس المادة القاف والو والمين وكأنه اذا اردت الاستقامة فلذب الحي القيوم يقيمك على ضربه فهمتوا حاجة يا رب احنا عادين نقول شوية حاجات كده سهلة وبسيطة عشان الناس تستيزي كلها تنشغل بيها يا حي يا قيوم برحمتك استغيث بس انت المرة دي بقى وانت بتقولها مش بتقولها زي ما كل مرة بتقولها المرة دي يعنيك على السكة والضرب والاستقام عليه وها له يا رب برحمتك انا عارف الرحمة دي لما كانت بتنزل في رمضان كان بتعمل معاي ايه برحمتك استغيث فاصلح لي شأني كله ولا تكلني ايوه لما ربنا كان بيكلني النفسي هو ده بداية الضياع يا رب لا تكني إلى نفسي طرفة عين الأمر الثالث في رشدة العلاج أطلبها بصدق وإلحاح ينبض بها قلبك يرتعش لها فؤادك تقشعر لها جوارحك كل مرة وانت تقرأ الفاتحة وخايف من العجاج وخايف من الانتكاس وخايف من عدم الاستقامة قولها بقى من كل ضرة في قلبك بمنتهى الصدق والإخلاص دين الصراط المستقيم ما انت قلت في حاجة دخلت جوه فبقيت تطلع بطعم ثاني بقيت وانت واقف بتصلي انت خايف على العمل انت سمعت ان من علامة القبول ان قلبك يبقى يجل انه خايف قال لا يقبل فوانت واقف بتصلي وانت المهاردة بتقولها كده فبتقول اهدنا الصراط المستقيم اه الاستقامة يا رب الاستقامه يا رب لا ازوخ يا رب لا اضل هو ده اللهم اني اعوذ بك ان ازل او ازل او اضل او اضل او, أضل أو اجهل او يجهل علي شايف سكت الصراط المستقيم واقعد تقول يا رب لا ازل ولا اضل ولا اضل ولا اجهل اظلم نفسي ولا اظلم الأمر الرابع تعرف إليه حبه أثني عليه بيسموها التملق قام يتملقني التملق اللي هو يعني كثرة الثناء والمدح لربنا فتفاخر بأن تنتسب إليه هذا أعظم السبل للاستقامة اسمع إليه وهو يقول إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط المستقيم الله الاستقامة تيجي من هنا لما عرفت انه ربي لما انتسبت ليه فبقيت اقولها يا جماعة ان الله ربي وربكم فاعبدوه هو ده هو ده الصراط المستقيم هو ده طريق الاستقامة لو حبيته واثنت عليه لم يخبره لذ به ده الامر الخامس وارم بحملك عليه فوض امرك لي استمسك بشرعه حتى ولو قعت في الذنوب ومعاصي فلا تترك الوقوف عن بابه فالله يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط المستقيم يعني وانت واقع كده وشايف قلبك مزوغ ومش عايز تروح عامل ايه تتصور كده ان في حبل ممدود من السماء ليه امسك فيه اعطصن به حتى ولو حسيت انه ضاعف قوي وما بقاش بالقوة اللي كان عليها برضو لو بينك وبينه ولو خيط رفيع اوعى ومن يعتصن بالله فقد هدي الى صراط مستقيم اكثر من سماع المواعظ فهي سبب عظيم للثبات والاستقامة كل مرة كنا نجيب الآية دي بس ما نكملهاش عايزين نهاردة نكملها عشان نشوف الرابط ما بين سماع المواعظ وما بين الاستقامة يقول الله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت وإذن لآتيناهم من لدن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيم يوفق إذا سمع الكلام اسمع الكلام بقى ومتخلق وحش كده كل شوي أعود أقول لك أقول لك أقول لك وما فيش فايدة لا اسمع المرض الكلام ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم والله الخير هنا قال تحيد عن هذا الطريق كتر بقى من سماع الحاجات دي قعد اسمع في أشريطة قعد في كتيبات حط نفسك في الجو ده احضر دروس كتير هي دي اللي قلبك وتخليك على داره بالاستقامة الأمر السابع بقى من الأسباب العظيمة الاستقامة شدة الحرص على وضوءه الطهارة والصلاة جبناها منين دي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه وصححه الألباني قال استقيموا ولن تحصل على قدر الاستطاعة الله عز وجل يكلفك بالمستطاع. فاتقوا الله ما استطعتم الاستقام صلى الله فاستقم كما أملت فاستقامها مسهلة عزيزة فرح قال ايه ولم تحصن فيا رسول الله نجيبها منين رح جايب بعدها على طول رح قال ايه واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن ثكة حافظ على الوضوء كل ما ينتقد وضوءك تتوضف ساعتها اكثر من الصلاة أزجد واقترب كل ما تسنح فرصة انك تصلي في وقت غير الاوقات المكروهة طبعا صلي و منها ترفع درجة قال صلى الله عليه وسلم صلاة في اثر صلاة كتاب في عليين فلما ترفع قوي كده بتشد الفوق تبعد عن الزوغان وتبعد عن الضلال من حاجات برضه اللي النبي صلى الله عليه وسلم ارشدنا إليها في موضوع الاستقامة حسن خلقت يعني أنت بتنفع شوية عصب حبتين ما بتعرفش تملك أعصابك بالذات مع زحمة الشغل والذات مع الضغوط النفسية اللي كل واحد بيواجهها تبتدي, تبتدي تبقى أكثر حلما أنت برضو في التعاملات ابتليت بإساءة الظن في الناس فلما بتتعامل بتخون وبتحرص يعني الأصل عندك مش حرص ولا تخون لا خون ولا تحرص فتبتدي الموضوع لا يختلف شوي لأنك بلقت بتعامل ربنا مش بتعامل الناس تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك به بتفكر في الثواب عند ربنا مش في أن الناس هتعمل لك إيه بلقت تغير حاجات في منظومة أخلاقك ده أحد الأسباب العظيمة جدا للإستقامة الحديث رواه الحاكم وصححه ووفقه الذهب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن معاذ بن جبل أراد سفرا فقال يا رسول الله أوصني قال أعبد الله ولا تشرك به شيئا قال يا رسول الله زدني قال إذا أثأت فأحسن الوصية طاعتنا بالضبط إذا أثأت بعد رمضان فأحسن كما أحسن الله إليك في رمضان إذا أسأت فأحسن قال يا رسول الله زد قال استقم ولتحسن خلقك فجمع ما بين الاستقامة وما بين حسن الخلق وفي لغة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد المسدد قاله يعني المستقيم لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم يعني ممكن أنت بس تحسن من تجيب يا عم اللي جابه 700 ركع وجابه اللي انتو معقدين كذول تعديهم يمكن بخلق طيب توصل وتبلغ درجة الصائم القار اهم الاسباب في العلاج لسانك استقامة اللسان لا يستقيم ايمان المرء حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه والاثر عن سيدنا ابي سعيد الخدري انه قال إذا أصبح ابن آدم فإن أعضاءه تذل وتخضع للسان وتقول اتق الله فينا فإنك إذا استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا عارف أنت أول وقع بس رجع كده السيناريو وشوف الموضوع مش من فين هتلاقيها كلمة يعني ممكن تكون وقعت في غيبة وانت مش داري أثأت الظن في حد سفيان قال ابتليته بطرق القيام ثمانين يوما وذلك أني مررت على رجل فقلت أنت مرائي إن الرجل لا يتفوه بالكلمة لا يعطي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا هو ده السبب كلمة ضيعتك السبب العاشر في الرشدة بتاعتنا للاستقامة هجران المعاص إذا ما كنتش قادر تستقيم على الطاعات، مش قادر تثبت ورد القيام مش عارف تثبت ورد القرآن مش عارف تعمل أعمال كبيرة زي ما كنت قاعد شغال في رمضان أقلم فيها وقف هذا النزيف في الحديث الذي رواه النسائي وقال الألباني حسن صحيح عن أبي فاطمة الليسي رضي الله عنه قال يا رسول الله حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها. والحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المهاجر من هجر الذنوب والمعاصي هجر إلى الله ورسوله. ابن القيم ألف عليها كتاب طريق الهجرتين. العشر حاجات دول يتلخصه في وصيتين. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي. قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم يمكن الذكر ده أو الدعاء ده غافل شوية عن أحوال الإخوة ما بيقولوش كثير أعلن الحديث صحيح مسلم اللهم اهدني وسددني يبقى ده واجب من الواجبات الملحة علينا في الوقت ده هذا الدعاء أكثر منه يا رب اهديني وسددني يا رب تقبل مني حتى تكون على درب الاستقامة الوصية الثانية الجامعة لموضوع الاستقامة كلمة شيخ الاسلام كان يقول اعظم الكرامة لزوم الاستقامة كان يقولوا كده نفسك تطلب منك الكرامة الواحد يبقى نفسه يتظهر له علامات وبشاير وحاجات كده وشوف رؤى جميلة وحاجات تنعش الواحد ويحس بقى ان هو بقى فوق قوي يعني نفسك تطلب منك الكرامة والله يريد منك الاستقامة فأعظم الكرامة لزوم الاستقامة استقاموا على محبته وعبوديته عملوا بيباه فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسار. اوعى تلتفت عنه ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون سيدنا حذيفة بن اليمان كان يقول يا معشر القراء يا إخوة القراء دول كانوا العلماء يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا يا اللي وعرفت وفزت بالجواز العظيمة دي ووقفك وخلت مسكت مصحف من عليك بإنك تنطق اسمه على لسانك وتذكره فقد سبقتم سبقا بعيدا جريت عملت عشر خمستاشر عشرين خطوة في الطريق اوعى ترتد اوعى ترجع قد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا اوعى إن القيم ليه كلامي شيء. في طريقه الهجرتين وهو بيتكلم عن من عرف الله ثم التفت عنه يقول كده يدعو ويشكو فلا يشك ولا يجاب ويعيش في الأرض حيران مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء لهو فرحان بالمعاصي غرأن فيها ولا مستمتع بيها ولا هو عارف يرجع تاني يسكت ربنا ويلقي قلبه طيب هنعمل ايه في موضوع الفطور ده احنا قلنا ازاي نثبت طب ولو يعني مرت علي هذه اللحظات اعمل ايه امسك بقى مصحفك وطلع معايا دلوقتي الايات من الاية التسعين الى الآية المئة من سورة النحل. وهي حتقول كل حاجة في الموضوع بتعملها بعض رمضان ده كله يقول الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون احنا عايز بس اقول في الاول حاجة علشان نفهم ازاي احنا قلنا الكلام ده في لماذا لا تتأثر بالقرآن كل آية لك فيها حظ ونصيب أنت مخاطب بها أنا بقى ربنا بيأمرني بالعدل العدل ده يكون إيه في حقي ويأمرني دلوقتي بالإحسان معناه إيه في حقي أعمل الإسقاط ده على نفسي في كل الآيات تعالوا نشوف كده أول حاجة العدل وإنت بتعمل الإسقاط تقول هو من العدل بعد ده كله وبعد الخير ده كله وبعد ما من علي ده كله هل من العدل أن أوثر نفسي عليهم؟ عدل هو ذا الظلم الحقيقي إنك بتظلم نفسك وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فمش عدل بص الأية فيها لو استشعرتها وهو يتودد إلى عباده الصالحين ليطيعوه. يقول لك بالله عليك دعب دعب ده كله تلتفت عني والإحسان يقولك أحسنت إليك فلماذا تتعامل معي بالإساءة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أحسن كما أحسن الله إليك وإيتاء ذي القربة يقولك أنا أقرب إليك من اقرب اليك من حبل الوريد فاذا كنت انا بأمرك انك تعطي وتصل ارحامك والقرباء منك افتكش ان القريب فلا تنقطع عنه وصلني عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجنة من الرحمن. شجنة يعني ربنا سبحانه وتعالى اشتقى من اسمه الرحمن اسم الرحم وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء وأعظم الفحش أن تعصاه وتخالفه بعد أن رحمك ومن عليك يا لا بتبقى وحش قوي تصور المشهد ده واحد قاعد كل يوم يديك مش مخليك محتاج حاجة كل يوم كل يوم أول واحد تتنكر ليه بقى ده هذا أعظم الفحش وينهى عن الفحشاء والمنكر سفيان بن عيينة قال هنا حدت معنى ال المنكر أن تكون علانيتك أفضل من سريرتك هذا هو أعظم المنكر شفت فهم السلف العالي أن تكون علانيتك أفضل من سريرتك شكلك حلو وجواك خربان بيتودد ليك عدل إحسان تتقرب مني طيب حس إن المعنى ده ده يبقى وحش قوي منكر فاحش ده ظلم بين ضغي إن الشركة لظلم عظيم أن تشرك بيه غيري أن تحب معي سواي أن تزل وتخضع لنفسك وتخضع لغيري بعد دا كله يعذكم افهم بقى لعلكم تذكرون طب الست حاجات دول ما جابوش معك طب يا أخي من باب الوفاء ألم تبرم هذه المواثيق؟ يا جماعة افتكروا ليالي الختمات وليالي العش. والدعاء والبكاء والمواثق المغلظة اللي كانت تصل ان انت تحلف بالله خلاص يا رب فيقول وأوفوا بعهد الله اذا عهدتم ولا تنقلوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة ان الله يعلم ما تفعلون حيجد لك المشهد ده ويجيبك كده صوت وصورة وانت قاعد بتفكي وتعيط ومحروق وقاعد تقوله خلاص يا رب خلاص يا رب ومش هعمل كده تاني وبعد كده تلتفت وتزوب وتراجع حساباتك وترجع ريمة لعبتها الأزيم طب سكة الوفاء ما جابتش معك طب يا اخي بالعقل بنيت وزرعت للضياع فيقول ولا تكونوا كاللي تنقضت غزلها من بعد قوه بعد ما بنيت إيمانك ايمانك تضعفه بالمعاصي ان كاس بصوا بقى الحته الجايه دي تتخذون أيمانكم دخلا بينكم المعنى هنا قصة خداع النفس ما تخدعش نفسك هي دي معنى تتخذون أيمانكم دخلا بينكم فاكرين والله ربنا ما كنا مشركين هي دي تتخذون أيمانكم دخلا بينكم تقعد لغاية ما تصدق الوهم اللي انت فيه وتقعد تبرر لنفسك وتقعد تقول والله أصلي ما كانش يقول وأنا ما كنتش عايز وا وا وا وتحلف وتصدق لدرجة ان انت تصدق الخدعة دي اللي انت خدعت بها نفسك وانت عارف من جواك انت ايه لدرجة ان يوصل اليوم القيامة يقف قدام ربنا يقول له والله يا رب انا كنت كويس انظر كيف تذبوا على انفسهم هي دي تتخذون ايمانكم دخلا بينكم الدخل يعني المكر والخديعة طيب لك انت ست طريقي دي بصيت لقيت الناس كلها مشوا السكادي وانا رجل اجتماعي والناس كلها ماشي كده والغربة شديدة فالتفت لقيت الناس كلها رجعت تاني واتقلبت وفلان عمل وفلان سوا وفلان سوا فبدأت تقول إيه ما هي السكة ديه اللي عليها الناس كلها رحت ملتفك لها أن تكون أمة هي أربع من أمة وربنا قال وقليل من عجازي الشكور فدايما العباد الصالحين أهل الإيمان قلة والناس البعيدين كفرة فقلبك التفت أن تكون أمة هي أربع من أمة طب ليه رب اتلتنا بالموضوع ده قال إنما يبلوكم الله به بيمتحن انت صادق ولا الداب ولا يبينن لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون كل ده بيجيب قلبك كل ده بيقول لك اوعى تفطر اوعى تمل اوعى تسأم اوعى تنتكس لعدل عدل لا احسان لا وفاء لا عقل يستثير فيك الامر من ناحية الوعيد فبيقول لك لو زغت حتقف قدامي وحسبك على كل صغيرة وكبيرة وكل صغير وكبير مستطر ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة هي دي اللي احنا بنقولها ليه رمضان ما يبقاش طول الثنة أهيه ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولو شاء الله لجعل رمضان طول الثنة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون عشان يميز الله الخبيث النطيط. إنه حيبدأ إمته. إن ده لما نزلت عليه الرحمات اشتغل. لما رفعت عنه وقف وثبت ولا جري. يبقى من الصادق ومن الكاذب. ولا تتخذوا أي منكم دخلا بينكم. شوفوا يؤكد على المعنى تانيه. بلاش سكت المكر والخداع مع ربنا. عاقبتها هي. دي. الانتكاس فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ده مشهد بيجيب ناس كثيرة ان يجي يقول لك انا مش هبطل صلاة بيجي كده جوايا ان الناس هتقول ان الصلاة دي لو كان فيها خير كانت ثبت في قصر يجي يقول كده انا ما اقدرش احلق لحيتي انا ما اقدرش افك حجابي ليه هبطل صورة سيئة للإسلام حبقى دخل في وعيد النبي الشديد من سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها كل واحدة عتقلدني حاخد وزرها زي ما كنت كل واحدة بتقلدني يما البست حجاب يما أنا عرفت طريق ربنا وبقيت فعلا بدعو بسمتي بشكل فبقيت من سنى في الإسلام سنة الحسنة فله أجرها وأجر من عمل بها فبيقول لك ما تنتكس عشان حتبقى صاد عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ست الطريق عشان الدنيا ست الطريق عشان الدنيا هو ده السبب الدنيا متاع قليل وما عند ربك لا ينفد وما عند ربك هو الباقي فيقول إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد اللي انت جرت له ده ضايع ذائل وما عند الله باق فاصبر وصابر وجاهد ولنجزي أن الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فبيرغبك من تاني إنك لو وقفت الموقف ده لن تنسى ستذكر لك وسيكون الجزاء أعظم من كل ما تتصور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب وشش ثم ختم الآيات بترغيب آخر فقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة هي دي. انت فاهم ان اللي هم سابوا الطريق هم دول العيشين يعني الناس دي هي العيشة بصوا بيتحكوا ازاي بصوا مفرفشين ازاي بصوا عنده ايه انت فاهم كده اسقت الظن بالله يبقى ربنا يكرم العصار والصالحين هم بقى اللي هيعيشوا في مشقة وفي سجن وفي كذا لا لا لا مقتضى حسن الظن بالله انه قالت به ان المؤمن المطيع اللي على الضرب اللي حيستقيم هو ذا اللي حيعيشه أفضل عيشة وأعظم وأحلى حياة فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون طب يا رب خلاص مش هنسيه الطريق. طب لنا على حاجة نقف بيها علشان نثبت ونستقيم قال الطريق فحقتين أول حاجة استعن بينا وزي ما قلنا ارمي بحملك على ربك صدق اللجء إلى الله. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله مش هو الشيطان هو اللي جابك كده مش هي نفسك الآن إذا نبحتك كلاب الراعي فاستعن بالراعي يكفك نباح كلابه هو ده المعنى الشيطان يقعد بقى هوه وكده يقعد يلقي الوساوس دي كلها خلاص استعذ بالله أعوذ بالله خنس خلاص الشيطان ما بقاش لي أي مشكلة خالص معاك كيده ضعيف يبقى أول حاجة صدق اللجء إلى الله وقال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يبقى استمسك بالقرآن الطريق في حاجتين اللي به سبحانه والأمر الثاني إن القرآن يبقى حياتك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 لا عد، لا إحسان ولا قرب ده وحش قوي ده فاحش ومنكر وظلم إنك تسيبني بعد ما عرفت حاجة عني مر علي النهاردة حديث جميل رقيق إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صفرة حديث صحيح فجلس بجوار شجرة فجاءه بعض الصحابة يستأذنون عليه أن يذهبوا إلى ذويهم كل واحد جاء له استأذن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله ممكن يا رسول الله عايز أرى بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم رح قايم وخطب فيهم وقال ما بال أقوام يستأذنون علي ليذهبون إلى ذويهم ويتركون رسول الله أنا حسيت المعنى واضح يا لو ربنا بيقول لك المعنى بها حتى لو بتستأذن تقوله بس يا رب خمس دقيق بس يعني شوية مع نفسي يعني يا يعني عايز التمعنى ده يتحرك جهه قلبك عشان يقفل قدامك كل اللي تفتح واللي ضيع عليك حاجة من اللي انت حستها أثناء رمضان طيب خلاص عرفنا قول لنا بقى هنعمل ايه ايه البرنامج العملي اللي هنتفق عليه خلال الشهرين دول احنا مخططين كده انه يبقى لينا خطة ايمانية كل شوية مشينا في رجب وشعبان بطريقة خدنا في رمضان وقسمناهم مرحلتين وبعد كده دخلنا دلوقتي شوال وذي القعدة. وبعدين ان شاء الله يبقى لنا محاضرة تانية عن اوائل ذي الحجة وختام السنة قبل المحرم طيب نقطة بس قبل البرنامج على طول انت في الطريق ربنا تأسم حالك على حاجتين ثوابت ومتغيرات فعندنا ثوابت في واحد ثابت بالنسبة له الحمد لله بقى بعد رمضان الخمس صلوات ما بيسبش الصلاة لا خلاص الصلاة كان بيحصل فيها شوية حاجات صلاة الفجر كان فيها لا الحمد لله اتزبطت واحد كان القرآن بعيد عنه ثبت القرآن فبقى ثابت واحد ما كانش بيحافظ على الأذكار الصباح والمساء بقى يحافظ واحد ما كانش بيصوم كتير نوافل ما شاء الله بقى يصوم اثنين وخميس ويصوم تلات يام من كل شهر وبقى ليه حال في موضوع الصيام وهكذا عايز تعرف درجتك عند ربنا كل ما الثوابت دي تكتر كل ما ده يدل على درجتك الحقيقية عند الله فعشان كده عايزين نطلع من رمضان بثوابت فخلاص في حاجات اتثبتت وحنبني عليها بقى اول حاجة الصلاة زي ما قلنا شدة المحافظة على صلاة الجماعة يقول الله في الحديث القدس زي ما انت عارفين وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه عشان بس المعنى ده ساعات يكون تهم مننا في رمضان بالاهتمام بالقيام والاهتمام بالأعمال الأخرى لا الفرض يا جماعة يبقى أهم ما أشغل به ذهني يبقى المحافظة الشديدة على صوت الجماعة والأخوات أول ما تسمع الأذان الصلاة بعد الأذان مباشرة لا تؤخر في النوافل لو فاكرين كنا محددين على الأقل اللي 12 ركعة أو دا عايزه يبقى ثابت اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم من ثابر على ثنتي عشرة ركعة دان الله له بيتا في الجنة فالثابت عندنا هيبقى على الأقل الحد الأدنى اللي 12 ركعة وفي قيام الليل الحد الأدنى ركعتين بمئة آية عشان نكتب جميعا إن شاء الله من القادتين يجيب مئة آية يجيب جزء على الأقل هكذا واحد ممكن ييجي رح مصلي بصورة مثلا الواقعة ولا يقرأ له مثلا صورة ياسين ويقرأ معها كم آية ثانية يجيب المئة يعني كما يتفق له ساعات يعمل دي وساعات يعمل دي المهم الحد الأدنى لا يقل إما عن جزء يصلي بجزء أو يصلي بالمئة آية ده الحد الأدنى الثابت اللي هو مثبت دول من الأصل وكانوا ماشي عليهم لازم يعلم يبقى الثابت في حياته اللي كان ساعات يتغير يبقى 33 ركعة اللي انتوا فاكرينهم برضو اللي احنا كنا تكلمنا عليهم أكتر من مرة الحداشر قيام ليل وإنه يصلي ركعات الفجر وأربعة ضحى وأربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر وأربعة قبل العصر واثنين بعد المغرب واثنين بعد العيشة هيجمع دول ليهم اتنين وعشرين واحداشر قيام ليلي يبقى ثلاثة وثلاثين ركعة يبقى دول الثابت في حياته يبقى لازم يكون حصل طفرة كان ثابت عندك الاثناشر يبقى لازم تثبت الثلاثة وثلاثين الحد الاعلى مفتوح ازجد واقترب ده بقى كان مثبت الثلاثة وثلاثين يعديهم لازم يكون زادوا لازم يستشعر ان في حاجة تغيرت العمل ك ده بالنسبة للنوافل القيام ينادي عليك بعد رمضان فيقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل المسجد يئن ويستغيث بك ويقول لك لا تكن مثل فلان كان يصلي في المسجد فترك الصلاة في المسجد وهكذا سائر الطاعات التي من الله عليك بها في رمضان افتكروا المعنى ده وحسوا بألوفكم يمكن يحرك حاجة لواك طيب بالنسبة للصيام مشروعنا يا جماعة نبتل بقى في مجموعة مشاريع كده هننتفق عليها النهاردة مشروع 150 يوم في السنة ايه المية وخمسين يوم؟ دلوقتي المفروض ان احنا نثبت ما يلي شهر رمضان ادي 30 يوم ماشي وال11 شهر البقين لو بنصوم كل شهر 10 تيام يجوا ازاي دول لازم هيحصلوا كده الـ 2 و 3 من كل شهر لازم تلاقي جبت 10 تيام قول لي ليه الـ 2 ادي يومين وفي الشهر يبقى 8 تيام 13-14-15 لو جم يستحيل يجوا الـ لانه لو جي 2 13 يبقى 13 14 15 يبقى 2 و 3 و 4 مش هيجي خميس ولو جي خميس وهكذا فما يجاء معش يبقى أقل حاجة هيبقى يومين معك كمان زيادة اللي هو يبقى 3 و 4 أو يبقى ثبت وجمعة اللي هيجه 13 14 15 يبقى يومين كمان زادوا لو احنا صمنا 2 وخميس و 3 أيام من كل شهر يبقى الحد الأدنى 10 أيام 10 أيام كأنك بطريقة تانية بتصوم يوم وتفطر يومين بتصوم يوم وتفطر يومين تجيب كم بدور تجيب كده في 11 شهر 110 ومعنا 30 يبقى معنا 140 يوم والمفروض يعني عندنا بقى التسع الأول منذ الحجة صيامهم وعندنا الصيام اللي بيجي ممكن يجي يوم عشراء تسوعاء وعشراء وحدي عشر يجي عليك شعبان تروح مزود أكتر تجيب عشرة تانين طول السنة المشروع اللي حنتفق عليه ونجيش الأمة كلها عليه المشروع السندي يا جماعة من رمضانه لرمضان الجاي 150 يوم صيام حد أدنى اللي ربنا هفتح عليه في الصيام قوي يحط بقى ايه المشروع يقع عنده بشوية ويجيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم صيام داود يصوم يوما أن يفطر يوم اما أنه هو يصومهم كده يوم ويوم طول الوقت او أنه هو يصوم له خمس ست ايام ويروح جايب خمس ست ايام يصوم اسبوع ويفطر اسبوع وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى لا يكاد يفطر ويفطر حتى لا يكاد يصوم طبعا أهم حاجة في أعمال بعد رمضان الست من شوال حتى يكمل لك العمل صيام الدهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصوم الظهر، يبقى كأنه صام السنة كلها ننصح الأخوات بانها تصوم ما كان عليها من ايام رمضان فالفرض اولى ما تقرب الي عبدي بشيء احب الفرض اولى هذا في حقها والله حب التأخر لا مانع فقهيا من ذلك انها لو اخرت اخرت ذلك الى وقت اخر لكن لو جمعت ما بين الامرين يبقى افضل وتخرج من الخلاف الفقهي في المسألة دي ينفع انها تصوم النفل قبل الفرض حولها كلام لكن من باب النصيحة إنها تبتدي بالأيام التي كانت عليها وتصوم الست من شوال يبقى ده غنيمة تغنيمها في شهر شوال الأمر الثالث الصدقة بعد بقى معرفنا موضوع الصدقات في رمضان يبقى لازم تثبت صدقة شبه يومية أو أسبوعية أو شهرية يعني واحد مثلا هيكفل مثلا فقراء شهريا بمرتب وكل فترة وهو بالذات بيحس لما قلبه يخاف كده يلتفت يروح فاكر على طول صدقة السر تطفئ غضب الرب اه انا شكلي كده عملت حاجة استوجبت غضب ربنا نزلت اللعنة حالت بيني وبين ما اشتهي من الطعاط وحيلة بينهم وبين ما يشتهون يروح معجل بيه بصدقة كنا بنسميها ليه للصيدلية المحمولة بس لقي نفسك مش مركز في حاجة في تلت اربع حاجات تشتغل بهم على طول اول حاجة صدقة مش جايب خالص نهائي يعني قلبك مش جايب والعرف تقرأها والعرف تعمل يبقى اليوم ده لازم تتصدق فيه بصدقة حد فوقك إن شاء الله الصدقة برهان على الإيمان والصدقة تطفئ غضب الرب والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النهر الإنسان يأتي في ظل صدقته يوم القيامة شوفوا المعنى تظله كأنه بزبط اللعيد يبقى نازل الشمس تدن من الرؤوس كأنه بالضبط النثال للعذاب اللي يبقى نازل بالواحد وتأتي الصدقة فتظله تمنع هذا العذاب الأمر الرابع الأذكار أول حاجة طبعا أنتوا عارفين في حاجات ثوابت برضه ومتغيرة الثوابت عندنا حاجتين الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير الباقيات الصلاحات من التسبيح سبحان الله وحمد الله ولا إللا الله اللہ أكبر أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو سبحان الله وبحمده الحاجات دي ما ينفعش قرار هو كده وقفات ما بعد رمضان قرار جمهوري رقم مش عارف كام انك حاجات دي ما ينفعش تفرض فيها خلاص احنا اعلن حالة الطوارئ هو ده القرار اعلن حالة الطوارئ في انك الافكار دي ما ينفعش انك تتخلى عنها أبدا ابدا فالاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله دول سواية ومعاهم أذكار الصباح والمساء إيه بقى الجديد إيه المشاريع هنعمل حاجة هتبقى دي مطوية وهتبقى موجودة إن شاء الله مع الشريط هنحط أذكار مهجورة من باب إحياء سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم يعني هنحط في المطوية 8 أذكار بحيث أنها كل أسبوع على مدى شهرين تحفظ ذكش يكون النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به أوصى به الحد من الصحابة انه يقول كذا وكذا, وكذا وبعض الحاجات اللي هي تكون مهجورة اصلا ومش متدولة على ألسنة الناس نذكر بها بشكل عام الاذكار الموظفة حظ ذكش من الاذكار الموظفة كل اسبوع يعني هنثبت الاسبوع ده مثلا هنقول برضو الحاجات دي كده موجودة ان شاء الله في المطوية هنثبت مثلا ذكر الخروج والدخول كلنا يبقى سبتين في حياتنا وتراجع نفسك وتحسب نفسك جدا عليهم انك وانت في خارج وانت داخل انضبطوا الأمر الخامس الدعاء المفروض من دروس رمضان انك تكون فهمت كيف تتضرع إلى الله الدعاء بقى ساعة ختم القرآن والدعاء بقى وانت ساجد ودعاء وانت صايم ودعاء وانت حال الإفطار والدعاء في الأسحار الدعاء ده المفروض يكون علمك ازاي تعرف تتضرع إليه في حالة الفطور دي هذا أعظم البأس والله عز وجل يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قاس قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون التضرع يكسر أسوء قلبك عشان كده يا جماعة لازم يكون ليك وقت تخلو فيه بربك وتحسن فيه التضرع إلى الله عندنا أوقات معروفة إما في الأصحاب ما بين الأذان والإقامة الأوقات الدعاء المستجاب المهم لا يخل يوم على الأقل من ربع ساعة دعاء لله سبحانه وتعالى الأمر السادس وهنا بقى المشروع الكبير الذي من سيشاركنا فيه إن شاء الله فله جوائز كبيرة أنا نسيت أقول صحيح ان الفضل الله عز وجل والله من ستكو وفي كل ليلة وترية في الحرم دعاء دعاء خاص لكل من التزم بهذا البرنامج البرنامج العمل اللي كنا متفقين عليه في رمضان يا رب بس يستجيب ما دعوت به لكم جميعا المشروع المشروع الكبير مشروع القرآن القرآن عندنا في اربع محاور محور الأول إجادة التلاوة اللي عنده مشاكل في قراءة القرآن لازم يلتحق بمقرأة طب واللي ماهر بالقرآن لازم يعلم واحد خيركم من تعلم القرآن وعلمه والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن قسمه فرض عين قراءة القرآن بالأحكام الأمر الثاني تلوة القرآن عملنا أربع مستويات المستوى الأول اللي كان ختم مرة في رمضان ثبت هذا الورد يبقى وردك كل يوم جزء قراءة اللي ختم في رمضان السنة دي مرتين أو تلاتة حيثبت كل يوم جزء ونص يختم مرة ونص في الشهر اللي ختم من أربع مرات لست مرات ده حيثبت كل يوم جزئين وده حيختم ختمتين في الشهر اللي ختم من سبع ختمات لعشرة ده وردو هيبقى يختم كل أسبوع الناس اللي فوق قوي بقى دي <تصفيق> اللي فوق قوي قوي بقى اللي جاء مع الدين دول بقى يختموا كل ثلاثة دي مش هتفرق معهم كتير انه يختموا كل ثلاثة ايام يعني يبقى حقه ان هو يختم كل ثلاثة طبعا انا بتكلم في ظروف كل واحد عشان الناس بص تسمع الكلام ده وتعطوه لي ازاي طب انا بقى عندي جامعه ده عندي شغل انا لو كنت متفرغ شويه في رمضان الوضع دلوقتي مش عارف اتكيف المواضيع دي كلها كل واحد على حسب أحواله وظروفه، فلو كان الظروف تسمح بإنه هو يكنته في العبادة بالشكل ده يبقى يوصل كده ما كانش الظروف تسمح يبقى هيعمل توازن ما بين الأمور على الأقل يحقق الحد الأدنى في كل مستوى. تخدم لكم احنا أي مستويات في كل حاجة في الصلاة في مستويات، الأذكار فيها مستويات، هنا برضه أقل حاجة يحقق المستوى الأدنى أو يعلى عنه، ولو شيء بسيط يحقق المستوى اللي فوق لو هو كان ده مثبته من قبل كده. موضوعنا الأهم حفظ القرآن. عايزين يا جماعة يبقى عندنا مهضة في حفظ القرآن الله سبحانه وتعالى قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر هو الذي يسر نحن علينا نقول والله أعلم من سيستجيب يمكن كلامي ده يمكن الشريط ده يوصل دلوقتي الناس تتبنى هذه الأمور ويبقى يصل إلى أكبر مجموعة من الناس كل ناس في كلية أو في جامعة معينة أو في مدرسة نعمل دور التحفيظ مثلا حفظ جزء عامة وتبارك بالنسبة للعام الدراسي الحالي ممكن لو حققنا المعنى ده نحط خطة كده خمسية على مدى خمس سنين بحفظ القرآن كله ولو قعدنا نحسبها بالورقة والألم وحنقول لكم دلوقتي شوية أفكار كده هتلاقوا الموضوع ميسر جدا بسيئة القصة قصة استقامة احنا النهاردة خدنا الطريق للاستقامة يبقى ازاي دورات تحفيظ في المساجد كل مسجد يمكن هو يقيم هذه الامور بشكل تفعيلي يعني يبقى اكتر بحيث انه يبقى فعلا مغدنها قرار من بعد رمضان علشان بعد ما القلوب اشربت حلوة القرآن ما يضيعش منها المعنى ده فطريق لتثبيت الحلاوة دي انه يحفظ بلا شك نحط شعار زي ده فرغ ساعة وارتقي عشر درجات في الجنة مش هو يقال لقارئ القرآن ارقرأ ورقى ورطل طب لو حفظ عشر آيات عشر آيات بس عشر درجات في الجنة تعرف لو عمل كده كل يوم يحفظ عشر آيات بس يختم القرآن تقريبا في سنتين أو أقل لو واحد كبر بقى في السن ومش قادر يحفظ نقول له شعار تاني ساعد في تحفيظ غيرك واربح أجره ما تلا آية من القرآن إلا وتكتب لك في ميزان حسناتي إحنا قلنا قبل كده الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك أنه من فضاء تعليم القرآن أنه له أجرها ما تليت معلم القرآن له أجرها ما تليت. فأنا بقى لو حفظت واحد آية شوفوا بقى عشان كده أهل القرآن هم أهل الله يخصطه أحفظوا آية كل ما يقراها في ميزان حسناتي في النهاردة الناس الأغنياء يكفلوا المشاريع دي والدورات دي, ويأخذ أجور الناس دي كلها. يجيب مصاحف ويديها الطلبة ويبتري يحفظهم يجيب لهم شيخ وينفق عليه بحيث انه هو, هو يحفظهم يكفله تماما حيث انه يتفرر لتحفظ للطلبة دول مثلا نشجع الناس على حفظ القرآن ونقول له بر بوالديك وقلبسهم التاج يوم القيامة واحد والده توفى او والدته وقلبه يعني محروق عليهم قوي ونفسه انهم يكونوا يا رب يا رب ان شاء الله في الجنة طب من باب البر احفظ أخي خليهم تعلوا درجتهم في الجنة أو نقولهم أعطق رقابتك بفرصة عظيمة ثانحة طوال العام بحفظ القرآن فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا كان القرآن في إهاب لم تمسه النار الإهاب الجلد فلو القرآن جوه قلبك تحرم عليك إن شاء الله النار فيلي بتقول أنا لم أعطق أنا شكلي كده لم أعطق من النار في رمضان ده والفرصة دي ضاعت قدامك فرصة سانحة طول السنة هو احفظ وارتقي إلى هذه الدرجة يا من الله عز وجل عليك إن شاء الله بعتق الرقبة لو حفظ من خمس لعشر آيات يبقى المشروع خلال الشهرين حفظ جزء كل شهر لو حفظ تقريبا خمس آيات يعني لو كل يوم حيارفظ خمس آيات أو سبع آيات مثلا تقريبا بالشكل ده يحفظ جزء كل شهر ولو حفظ جزء كل شهر يخلص القرآن في سنة ونص. لو حفظ صفحة اللي هي تقريبا نص ربع يعني اللي هو عشر آيات يحفظ جزئين في الشهر. جزئين في الشهر يعني يحفظ أربع أجزاء يعني تقريبا المفصل يعني لو خذوه من تحت بأعمى وتبارك وخد سمع والذريات يتحفظوا على مدى شوال ذو القعدة أو على مدى الشهرين يعني. بالطريقة دي ينتهي من القرآن في سنة وثلاث شهور. لو حفظ جزئين كل شهر. لو حفظ ربع كل يوم. ده يحفظ الشهر تقريبا حوالي أربع أجزاء لو في الشهرين يبقى ربع القرآن بالضبط يعني سبعة أجزاء ونص يحفظ من أول البقرة للأعراف أو من الأعراف لغاية الكهف أو من الكهف لغاية ياسين أو من ياسين لغاية الناس هذه الأربع أرباع وبالطريقة دي ينتهي من القرآن في ثمان شهور هي الفكرة بس ان احنا نجمع بعض كده خمسة ستة عشرة وكلنا ناخد القرار ده وكلنا ان شاء الله هنساعد بعض ونشجع بعض لما انا افطر شوية النهاردة الا... الايات دي مش جاية معايا شوية استعم بالله ولانا هو حفظ يلا انا كمان حتيجي الامر الرابع الخاصة بالقرآن عايزين بقى احنا كل شوية نتكلم في الجانب التعبدي والترباوي عايزين نعلي بقى ونبتدي ندخل موضوع طلب العلم في حياتنا أظن أحد الرسائل أحد الأمور الواضحة جدا من رمضان بالذات أنت واقف في القيام وانت واقف مش فاهم حاجة أنه موضوع فهم القرآن كل آيات قاعدة تنزل الناس قاعدة بتعيت وانت مش فاهم بيعيطوا ليه وفعيط على عياتهم وخلاص ولولا كثرت الباكين حول لي لقتلت نفسي فيعني أو اعمل أي حاجة هم بيعطونا بعيط المهم التدبر فاكرين يا جماعة أنا كنت قايل في البرنامج عايزين نعمل كشكول آيات استوقفتني ولما يجي بس وقتها إن شاء الله نبقى نقول لكم الآيات اللي ربنا فتح عليها بالذات في مكة ليها وقت تاني ربنا فتح بشوية حاجات ووقفات كده إن شاء الله تأتي في الدروس يعني إحساسك بشدة الحاجة الفهم القرآني خلينا نحط المشروع ده مشروع تفسير جزئي عمّة وتبارك وحنمتحن فيهم ما معنى عمّة وتبارك يعني؟ عشان في الغالب بيتصلى بهم في صوت المغرب ولا العشاء ولا الفجر فالآيات بتسمع كثيراً وكمان يعني لو ربنا بقى من عليك انت واحد لسه مجاوسي ولا واحد متزوج وعنده طفلة ولا حاجة والولد لسه بيحفظ ويرتري تبقى كسفة وما فيش بعدها جسفة قاعد يقولك يا ابي معناها ايه الكلمة دي والكلمة دي معناها ايه وانت زي الفل يعني, يعني احترم نفسك المهم من احد التفسير هنبقى بقى تفسير جزئية عامة وتبارك من احد التفسير التالية اما مختصر ابن كثير للمبارك كفوري أو زبدة التفاسير للأشقر أو أيصر التفاسير الشيخ أبو بكر الجزائري أو تفسير السعدي أي تفسير منهم حيافي بالغرض يعني الحد الأدنى إن أنت تفهم الآية بس بتقول إيه؟ حنعمل إيميل والإيميل هيبقى موجود في المطوية إن شاء الله الإيميل ده هتعمل إيه أول ما تخلص جزء عامة تبعت وتقول يا جماعة أنا انتهيت من جزء عامة عايز امتحان هنبعت لك امتحان الامتحان هيبقى يعني زي الطريقه الامريكاني كده يعني كلها امور سهلة ونرد عليك بالمستوى اللي انت وصلت له لا ركز شوية لا ما شاء الله يلا ننتقل لجزء تبارك وهكذا هيبقى بس على مدى الشهرين احنا ماشيين مع بعضه شهر بشهر على مدى الشهرين الجايين عامه وتدارك هيبقى معانا حاجتين كمان في البرنامج الامر الاول اعمال البر هيبقى ثابت عندنا خلال الشهرين زياره المستشفى لا شك طبعا البر والصلة ده امر مفروغ منه بر الوالدين والصلة الرحم بالذات صلة الرحم المقطوعة ده يبقى ثابت في حياتنا الدعوة هنعمل برضو مشروع دعوي اسمع شريط وانشره بين خمسة من صحابك يعني لازم تسمع شريط انت اسمعه وخمسة من صحابك يسمعوا نفس الشريط ده وتختار بعض الأشريط النفع اللي هم في احتياج ليها ويبتدي بقى نتعاون على البر والتقوى ونتنافس في ذلك برضه من الأمور الخاصة بالدعوة اقتراحات أو أفكار أو قصة مرت بيك اعرضها لأحد الدعاء ليستفيد منها أو ارصد مشكلة ويبعد برضه على نفس الإيميل مشكلة معينة وفكر فيها وفكر إزاي تتحل وأرسل بيها تكون إن شاء الله سبب أنه نعالج مشاكلنا كلنا في إيدنا في إيدين بعض احنا أخذين الشعار وبفكركم بيه كل شوية معا على طريق الجنة هو ده برنامجنا على مدى الشهرين الجيين يعني نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم بلغنا مما يرضيك الآمال اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا القبول في الأرض اللهم بارك لنا في عملنا هذا وارزقنا فيه القبول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إلي Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam